Så var dig, forrækken, og det var svært forrækken, det شجونك وغربني الحرمان داخل موان أكبر خطأ نسيان من يذكرونك أعظم وفاة ذكرى حبي. وأعظم وفا ذكرى حبيب مجافيك أكبر عناد تخون شخص يخونك أجمل أمل حب جديد يناديك أصعب سؤال أكبر ربانك تغير مباديك أتعس حياء تعيش والحزن لانك لا صرت عم وصار حزنك بناخيك بناخيك